كل حين ل انتي ومين انا انا موال الحنين وانتي سر الهونة نحن كمين مجرحين جمعتنا الاه سواء تحكي النمو على من قلب زمان حزين جيت الحسن انتهى وحلو طعم السنين بالفرح لو I can't